بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الذين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصلف رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صحة آل المصدفى عليه السلام قلنا ما جاء في القرآن عرفنا مراد قوله قرآن يعني كل ما ثبت أنه قرآن ولو, ولو لم يكن متواكرا او لتنوية صحة على النبي صلى الله عليه وسلم والمراد ما اشتمل على صفات القبول الصحيح ما اشتمل على صفات القبول اصل صفات القبول جاءناها وعلى اعلى صفات القبول فشمل الحديث الصحيح والحسن واحتجز به عن الحديث الضعيف فما لم يثبت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يقبل لا في العقائد ولا في, في الاحكام كما ذكرنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت فيه به فعل ولا قول وكذلك لا يثبت به فضل لأنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا حينئذ نقول هذا مما جاء به, به شرح وإذا كان كذلك حينئذ نقول الحديث الضعيف لا ينقبل ولذلك ما دخلت البدع القولية والفعلية والاعتقادية إلا من هذا الباب وهم قد اشترطوا شروطا في العمل بالحديث الضعيف لكنها تحتاج إلى دليل كما قال الشوكال رحمه الله تعالى يعني أن الشرع أن الحديث الضعيف لا يقبه استثنوا ما هو اجتمل على ثلاثة الشروط تقول هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل لأن الأصل يا أيها الذين أمنوا جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا فتبينوا هذا الأصل الحديث الضعيف في أصل دلالة الشرع لا يقبه إذا استثنين منه ما كان أصله موجودا بالشارع إن أخير ما كان في الفضائف نقول هذا الاستثناء يحتاج لدريب لأنه تخصيص لأنه تخصيص ولا بنفس لا تخصيص إلا بنفس إذن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في العقائب ولا في الأحكام ودخل في قوله صحة او صحة حديث الأحاد ولعل المراد مراد المصنف بهذا موضع كذلك يعني حديث الأحاد عند أهل البدع لا تقبل في العقائب و انما خصوا العقيده بي بي بالمتواتر بالمتواتر ومراد المصلي بقوله يشمل حديث الاحاد ولا حاجه احد بمعنى واحد والواحد هو الفرد قبل السلاح عند الحديثي ما لم يجمع شروط المتواتر ما لم يجمع شروط المتواتر والقول بالتواتر والاحاد من حيث الاصلاح موجود لا اشكاله يعني تقسيم السنه الى احاد الى متواتر من حيث الوصف <تصفيق> هذا موجود يا ولذلك استعمل البخاري وغيره لفظ التواتر جاء في بغير القراءه خلف الامام تواتع النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب قصد انت ما كان نصا هو موجود لكن من حيث القبول وعدمه وترتيب احكام هذا يفيد العلم اليقيني وهذا يفيد الظن هذا يقول عقائد هذا لا يقبل هذا التفصيل هو ال الذي اعتبر بأنه بدعة وإذا قلنا هذا بدعة لأنه جاء به أهل البدعة لا نرجع إلى الأوصى فنظلها لأن نفصل نقول التقسيط صحيح وننظر في الشروط فما عمل أو قاله أهل الحديث وهو مقبول وما زاده الوصوليون وأهل البدعة فهو مرفوب وأما الأحكام المترتب على التفريق بين المتواتر الأحى نقول هذه يحكم حادثة وهي المرتودة ولا يرزى من ذلك أن نقول السنة ليس فيها بتواثر وآحاد. لا هذا هو موجود. لكن الذي أنكره ابن القيم وغيره هو الأحكام المترتب على هذا التقسيم. وأما التقسيم فلا غبار عليه. وإثبات العقائد والأحكام بحديث الأحاد مجمع عليه بين أهل السنة وجماعة دون تفريق بينهم. قال ابن عبدالبر رحم الله تعالى ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوفا في كتاب الله أو صحة عن الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة نصر عبد البر على أن الإجماع تثبت به الأسماء والصفات تثبت به الأسماء والصفات وما جاء من أخبار الآحادي في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه لا نقول هذا حديث أحد فلا يقبل فيه في العقائد لأنه لم يروه إلا فلان نقول لا مدام أنه اجتمل على طفات القبول وفح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول تثبت به العقيدة وقال الخطيب البغدادي وعلى العمل بخبر الواحد كان تافة التابعين ومن بعده من الفقهاء الخالفين في سائد أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغن عن أحد منهم انكار لذلك والاعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه يعني وجوب العمل بخبر الواحد. إذ لو كان فيه من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا خبر عنه بمجهبه فيه والله أعلى إذن مراد المصنفون بقول أو صحة رد على من أغطر في بحديث الأحاذ وهذه المسألة صنف بها تصانيف لأهل العلم في رد على المتزع وقم ذكرناه يجمع إذا كان كذلك فالمسألة واضحة والمراد هنا أن قول المصنف أو صحة في رد على من لم يحتج بالأحاذ في باب الصفات فمراده المقبول الذي توفر فيه شروط القبول عن المصطفى عليه السلام عن المصطفى عليه السلام هكذا بنصق عليه السلام دون ذكر الصلاه يعني لم يقل عليه الصلاه والسلام لم يقل عليه صلاه و والسلام فهذه افاده السلام عن الصلاة وهو جائز بلا كراهه على الصحيح جائز بلا كراهه على على الصحيح ومنهم من كره إفراد السلام عن الصلاة او افراد الصلاة عن السلام ولا يرون الامتثال الذي باجتماعهما وهذا مقوذ من الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا جمع بينهما نقول كراها هنا السلام مقوذ من دلالة الاقتران ودلالة الاقتران هذه ضعيفة عند جمهير أهل الوصول في الجملة في وحينئذ الانستدلاب هذه الآية على أن إفراد السلام عن الصلاة مكروه لقول الكراها لابد من نص خاص وكونه جمع بينهما لا يدل على كراهة إفراد أحدهم عن الأخر والشأن مثله في قوله يتم الحج والعمرة لله قال بعضه لما جمع بين الحج والعمرة والحج فرض مر في العمر كذلك العمرة لقول لا لا أمر ليس كذلك والأمر هنا بإتمام ليس بالحج اصلا. لما مراد به إتمام الحج لكن الاستدلاب بهذه الآية على وجوب العمر ضعيف لأنه مأخوذ من دلات الاقتراه كذلك هنا الاستدلاب بهذه الآية على كراهة إفراد السلام دون الصلاة والعكس يقول هذا ضعيف وإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل وهو الجواز حينيذ لا اشكال أن تفرد الصلاة عن السلام أو السلام عن, عن الصلاة والسلام اسمه مصدر سلمة ومصدر التسليم قيل من السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والزائل أو الأمان أو اسم الله عليه السلام اسمه من أسماء الله تعالى لسلامته من كل عيب ونقص السلام ملك قدس السلام هو ثابت قوله من صفات الرحمن من صفات الرحمن بيان لما وسفق بيان الصفة الصفات جمع الصفة وعرفنا معناه الصفة قوله وجب الإيمان به هذا خبر مبتدى مبتدى كل ما جاء أين خبره؟ وجب الإيمان كل ما جاء ثبت في القرآن أو صحى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الرحمن ما حكمه؟ قال وجبه إذن هذا خبره خبر المتدى والمتدى هو, هو كله وجبه الوجوب حكم شرعي تكليفي هذا معلوم قادة عند أهل الوصول هم طلب الشارع فعله طلبا جازما ثم الخطاب المقتضي بالفعل جزما فإيجابه لدى ذي النقل والمراد بالوجوب هنا عرفنا ما طلب الشارع طلبه فعله طلبا جازم او ما امر الشارع به أمرا جازم فهو, فهو, فهو واجب طلب فعله خرج به المكروه ومحرر لأنه مطلوب الترك ودخل معنا مندو لأنه مطلوب الفعل طلبا جازما أخرج ما طلبه الشارع طلبا غير جازم وهو المندو وهو المندوب والمراب بالوجوب هنا الوجوب العيني وجب الإيمان به وجوب نوعان عيني وكفائه ما نوع الوجوب هنا تقول وجوب عيني لأن كل من قرى هذه الصفات وجب عليه الإيمان به حيث صار الوجوب عيني صار الوجوب عيني فهو واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوت فهو واجب على كل شخص بعينه ومقصود الشارع فيه النظر إلى فاعله وطدق امتثاله خلاف الفرض الكفائي فالنظر إلى الفعل لا إلى الفاعل صلاة الجنازة مراد أن تحصل صلاة الجنازة ولا يشترط أن تكون من زيد أو عبيد وإنما المراد فعل الصلاة فحسب ولذلك إذا فعل البعض سقطت عن الآخر أما الفرض العين له مراد زيد من الناس يصلي وعمره وإلى آخره تقول هؤلاء المقصود به الذات نفسه وأما فرض الكفاية فالمراد به الوصف دون دون الذات هذا من الفوارق الأعظام بين النوعين والواجب هنا من أعلى درجات الوجوب وجب الإيمان به واجبات التفاضل هذا محل وفاق بين أهل العلم فالتفاضل بين الواجب واقع في الشرق قاله تيمية رحمه الله تعالى فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد بينهما بون أو لا نعم الأمر بالإيمان بالله وبرسوله هذا أعلى درجات الإيمان كذلك أمر به عفاء اللحية وأمر به أخذ الزين عند كل مسجد وأمر به إزالة النجاسة هذا الأوامر ليس في درجة واحدة ولذلك بعض مصطلح على ما هو أعلى ويسمى فرضا وإن كان المشهور عند الوصوليين هل الترادف بين الفرض والواجه لكن ما كان آكد من حيث دليل او من حيث الدلالة من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة سميه فرضا هذا مخوض في منهب حليفه والفرض والواجب الواجب ذو تراد فيه مالا عمان إلى تخالفه وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب وأن طلب الأفضل أكمل من طلب الموضوع فقل بأن الواجبات تتفاضل لشك الذي يكون أعلى ثوابه أكثر ثم النفس تتعلق بماذا بما هو اعلى بما هو بما هو أعلى فإذا كان الإيمان بالله عز وجل وصفاته وأسمائه أعلى الدرجات في الوجوه فالناس حينئذ لابدنا تتعلق بهذا الواجه وجب الإيمان به به الضميل يعود على ما جاء في القرآن وصحى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفات الرحمن ونقال بها لصحى وسيأتي مبحث الإيمان فيه في اللغة معناه في كلام أهل العلم لغة المراد به هنا الإيمان وجب الإيمان به مراده به التصديق الجازم بالقلب يصدق بقلبه لا على وجه الشك الا من يكون جازما لانه لا يقبل الشك في المعتقد كما سبق بيانه التصديق الجازم بالقلب والقبول الملزم للعمل بد ان يكون الإيمان مثمرا للعمل فلو لم يكن الايمان مثمرا للعمل قل هذا الايمان لا فائده فيه لا فائده فيه لابد من ان يكون ملزما للعمل ولذلك بإجماع السلف أن العمل ركن فيه في الإيمان لا خلاف بين السلف إذن. لماذا؟ لأن العمل القلبي وتصديق القلبي إذا لم يثمر عمل الجوارح هذا وجوده وعدمه سواه وجوده وعدمه سواه فلابد أن يكون مثمرا ومستجزما للعمل الظاهر إذن التصديق الجازم بالقلب والقبول المستجزم للعمل أي الإقرار والاعتراف المستجزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام هذا هو الإيمان الشرعي الذي ذات به النصوص ليس المراد مجرد المعرفة فقط إبليس يعرف ربه قال ربي لا دربه احترب الربوبية او الاعترب بل أقسمه وعرف الصفات فبعزتك قيل إبليس أعلم بربه الصفات من الجهة من الصفوات لأنه أثبت له الصفة قال فبعزتك والجام الصلاة لا له السباة فيبليس أعلم فيبليس أعلم الذين أسئناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم هذا قاله في اليهود إذن المعرفة القلبية التي لا تستلزم عملا وإذ عانا قيازا للحق ففائدة فيها البتة إذن وجب الإيمان به هذا الأول تصديق الجازم بالقلب وقبول المستلزم للعمل ثم قال المصنف وتلقيه بالتسليم والقبول تلقيه بالتسليم والقبول هذا من عقف التفسير يعني. إذا قل بأن الإيمان هو التصديق الجازب بالتسلزن والعمل والقبول حينيه صار قول تلقيه بالتسليم والقبول هذا من عقف التفسير عقلنا عن قوله الإيمان والتسليم ما assotheallsemma أي إنقادة ورضيعة بالحكم والقبول بمتح القاط ما组 القبل للشيء قبولا برضيه رضيه, رضيه. لا اذا صار بمعنى واحد فالتسليم هنا للقياد وضده الترك والقبول وضده الرد والمراد المصليح هنا بقوله وتلقيه تلقي هنا تلقى الشيء نقيه واستقبله وصادفه تلقيه بالتسليم والقبول اي لا يتعرض المسلم لتاويل ما يسمعه من صفات الرحمن وتلقيه يعني يستقبل تلك الصفات بالتسليم القياد والقبول بالرضا حينئذ لا يتعرض لتأويله لا يدعي أن ظاهر النصوص فيها تشبيه وتنفيذ يحتاج لنا صرف الظاهر عن عن ظاهره هذا منافر للتلقي بالقبول ففيه إشارة إلى الرد على المتدعة ممن اشتغل بتحريف النصوص نصوص الصفات فإن هذا مناف. للتسليم و القبول ولهذا قال المصنف وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل هذا كذلك ترصيل لقول تلقيه بالتسليم و القبول فإن التأويل منافل لهذا التلقيه وكذلك التشبيه والتمثيل والرد الذي هو التعطيل منافل له هذه النصوص بالتسليم و القبول ولهذا قال مصنف وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتنثيل وتركوا بالرفع عطف على الايمان على الإيمان به أي وجب ترك التعرض له وجب ترك التعرض له حينئذ كل ما جاء في القرآن او صح عن وجب فيه امران الإيمان به وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه فهما أمران فهما أي وجب ترك التعرض له يقال اعترض الشيء صار عارضا كما تكون الخشبة فيه في النهر أو الطريق ويقال اعترض دونه يعني حال بينهما واعترض له منعه واعترض عليه أنكر قوله أو فعله المراد أن يصادم هذه النصوص برأيه وعقله أن يقول بأن هذه النصوص ليست على على ظاهرها وتعرض بمعنى الصداء كأنه عرض نفسه بطريق النصوط بما سيعطي فالتعرض هنا الاعتراض عليه فيجب حينئذ تركه الاعتراضي وذكر المصنف أربعة أوجه بالنصف ووجه الخامس سبق الإشارة إليه وهو نفس التكييف بقوله لا تمثل العقول بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير قلنا هذا نفسه لإدراك الكيفية الكيفية الزات ذات رب جل على غير مدركة وبذلك ادراك الصفات غيب غير مدركه ولذلك بلا كيف بلا بلا كيف ذكر المصنف اربعه انواع الجدليه له اولا الرد قال بالرد ترك الاعتراض أو تعرض له بالرد بالرد هذا متعلق بقوله تعرض او مضط بالرد بالرد ويقصد به الانكار والتكذيب يعني لا تنكر ما دلت عليه النصوص ولا تكذب ما دلت عليه فقالوا رده ردا منعه وصرفه ورد عليه كذا لم يقبله إذن هذا منافر لقول تلقيه يعني يستقبله بصدر الرحيم وهذا رده حينئذ يكون منافيا له لأنه تكذيب وإنكار هذا الرد لا يكون إلا كفرا لا يكون إلا, إلا كفرا فمن رد النص يعني كان يقول رحمة العرصة ويقول لا لا ما سوا. هذا كافر نجمع للعلم وأما إذا أثبته فأوله هذه مسألة أخرى فرق بين بين مسألتهم وقال لا ما سوى الرحمة لم ينزل ربنا سماء الدنيا قل هذا كعف الملتد عن السلام يجمع المسلمين وأما إذا قال لا ينزل ربنا لكن مراد هو ربه أو الملائكة ونحذى هذا شيء ناقر فرق بين المسألتهم إذن هذا الرد بهذه الصفة لا يكون إلا, إلا كفرا لأنه تكذير لله ورسوله وقد يقصد به المطنف الإشارة إلى الرد على لم يأخذ بأحاديث أحد هذا محتمل او يكون مراده بالرد التعطيل هذا الذي اشتهر فيه في النفي حتى مصنفي بقية كتبه ذنب التأويل وغيره يعبر به بالتعطيل يعني يكون مراده بالرد هنا من غير تعطيل العبارة المشهورة عنده أهل العلم والتعطيل في اللغة التفريق والإخلاق وفئر معطلة يعني خاوية خالية وقام انكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وإنكاروا بعضه إذا رددناه على ألم سمق فهما بمعنى واحد فالتعطيل والرد بمعنى واحد لكن هنا في الصلاح التعطيل انكار والإنكار بمعنى التكذيب ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات او انكار بعضه آمنوا ببعض أكثروا ببعض فهو نوعان تعطيل كله وتعطيل جزئه إذا أنكر كل اسماء وكل الصفات نقول هذا انكار كلي وإذا أثبت بعض وأنكر بعضا حينيذي نقول هذا إنكار وهذا تعطيل جزئي تعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات ولكن ينكرون أسماء أيضا والتعطيل الجزئي كالأشاعرة يثبتون بعضا ويحرفون بعضا آخر فالتعطيل للنصوص بنفي مقصدته من صفات الكمان كمان الله تعالى ونعوت جلاله فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات إذا نفى كل الصفات كما سبق لا يمكن أن العقل وجود ذات في الخالج بدون الصفات لا يمكن يعني خالية من جميع الصفات فإذا أنكر جميع الصفات حتى الوجود إذا لا يجل عندنا ذات هذا إن كان للرب جل وعلا فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصه بالعدم المحر إذ لا يوصف بصفة هو العدم الذي لا يوصف بشيء أبدا حتى بصفة الوجود نقول هذا عدم والعدم ليس ليس بشيء وهذا بالحقيقة هو الرد بعينه الثاني قال بالرد والتأوين, والتأوين. يعني ترك التعرض له ما جاء من صفات الرحمن بالتأويل أي وجب ترك التعرض له بالتأويل ولو عبر المصنف بالتحريف لكان أولى من تحريف ولا تعطيل تحريف أولى إذن التحريف مضبع حرف يقال حرف الكلام غيره وصرفه عن معانيه محرفون الكلم عن مواضعه محرفون الكلم عن مواضعه إذن حرف الكلام غيره وصرفه عن معانيه فالتحريف هو تغيير تغيير النص لفظا أو معنا لفظا أن يغير الشكل كلم الله موسى وكلم الله غيره غير الشكل ثلف المعنى. المعنى او تغيير للمعنى سواء يعني السولة بل يداه نعمتاه هذا تعريف للمعنى تغيير للمعنى إذن التحريف للصلاح هو تغيير النص مرض به النص القرآن او النص النبوي لفظا او معننا فهو نوعان لفظي ومعنوي فاللفظ هو تغيير الشكل وهذا تغيير الشكل يعني من حيث الجمله قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير لو الحمد لله رب العالمين غير الشكل الحمد لله غير الشكل لكن يتغير المعنى لا يتغير معناه الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم غير الشكل لكن المعنى لا لا يتغير وقد يتغير كما ذكرناه في النص السابق وكلم الله يعني جعل الفاعل مفعول او المفعول فاعل حينئذ يتغير المعنى فكلم الله موسى فرق بين كلم الله موسى الله فاعل وكلم الله الله مفعول حينئذ لا في قول كلم الله موسى في اثبات شبهه الكلام للعاجلا وكلم الله موسى ليس فيه اثبات تغير المعنى اذا تغير الشكل على نوع معين ما يتغير منه المعنى ما يتغير معه المعنى ومنه ما لا يتغير لكن هذا قليل يعني تغيير الشكل من اجل المذهب البدئي هذا قليل هذا قليل فاللفظ وتغيير الشكل والغالب ان هذا لا يقع وثاني وهو المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من المتأخرين وعليه مذهب الاشاعره والمتريدي وغيره وهو ما يسمى عندهم بالتاويل قالوا ان يزوقوا هذا اللفظ هذا من يقول تحريف نعم وقالوا تاويل من اجل ان يقبل صاحب البدعه وغيره ما ياتقون هذه بدعه قد يعرف انها بدعه فلا هذه سنه هذا مما تواتر وهو كذب هذا لا يكفيه وهو ما يسمى عنده بالتاويل وتسميته بالتحريف او لا او لا يقال من غير تحريف او يقال بالتاويل ترك التعرب له بالتاويل وبالتحريف بالتحريف أولا اولا لانه اللفظ الشرعي يحرفون كلمه وقال يؤولون الكلم وكلما كان في باب المعتقد وغيره كلما كان التعبير بما جاء من الكتاب والسلام هو أولى لأن الله عز وجل إذا عبر بهذا هو أعلم بمراد نفسه ماذا يريد فتعبيره بالتحريف أولى من أن يعبر عنه بالتأوي التأوي لذا ما جاء لا ذنبه ولا مدحو من حيث الصفات أنه لفظ الشرعي الذي ذاع به القرآن كما قال تعالى يحرفون الكلمة عما واضعه فسمه تحريفا وما عبر به القرآن أدل على المعنى والمقصود وهو أولى من غير ثانيا أن التأويل بغير دليل فاسد تأويل بغير دليل هذا تأويل فاسد وتأويل مذموط وتأويل مذموط والتعبير عنه بالتحريف أو لا في النفرة عنه من التعبير بالتأويل إذا قلنا التأويل بغير دليل فاسد ومذرة تنفر الناس عنه تقول هذا تأويل أو تحريف أيهما أولى في التنفير ثانيا حينئذ التأويل الذي يكون بدون دليل إذا عبرت عنه بالتحريف كان فيه تنفير عنه هذا أولى المصرح المترطب عليه متحاققا ثالثا أن التأويل نوعان منه محمود وهو مقبول ومنه مذموم وهو مردود وهو منصر صار لفظا مجملا صار لفظا إذن إذا صار لفظا مجملا الألفاظ المجملة لا تثبث ولا تنفى كل لفظ مجمل لا يثبت ولا ينفى وهنا قال ترك التعرض له بالتأويل نفي إذن نفى لفظا مجملا هذا حق وباطل ليس بحق لأن اللفظ المجمل لا ينفى مطلقا ولا يثبث مطلق لأنه منهما هو حق ومنه ما هو باطن كما ذكرناه سابقا في الصفات إذن التأويل نوعا منه محمود وهو مقبول ومنه مذموم وهو مردود حنيذ لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا والتأويل مصدر اولا يؤول تأويلا أو تفعيل فهو تفعيل مصدر اولا يؤول تأويلا من آل يؤون إذا رجع من آل يؤون إذا رجع وهو له معنى اللغوي وفي الجملة يعبر عنه به وله معنى الشرعي وله معنى الصلاح ثلاثة معانة معنى اللغوي ومعنى الشرعي ومعنى الصلاحي وفرق بين الحقائق الشرعية والحقائق العرفية للصلاحية. الحقائق الشرعية لفظا ومعنى من الشرح اللفظ والمعنى من الشرح وأما الحقائق العرفية فلا يكون اللفظ قد يكون من الشرع ويوضع له معنى لن نرس بالشرع أو يكون اللفظه ليس من الشرع والمعنى مصدرحا عليه مثل الفاعل معناه ومثل المفعول به البيان علم البلاغ هذه كلها نقول معاني عرفية بمعنى أنها حقيقة عرفية اللفظ والمعنى ليس من الشرع فلا نقول هذا تعريفه بالشرع بكذا هذا خطأ وإنما يكون التعريف شرعيا إذا كان اللفظ والمعنى من الشرع تقول الصلاة اللفظ شرعي ما المراد بالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال ما الذي دلنا على أنها عبادة ذات أقوال وفعال الشرع هذه أن يقول هذه حقيقة شرعية, حقيقة شرعية. في الشرع يطلق على أمرين الأول تفسير الكلام والكشف عن معناه تفسير الكلام والكشف عن معناه بإطلاق مطلق يعني سواء وافق الظاهر او خالفهم سواء وافق الظاهر سواء وافق الظاهر أو خالفهم تفسيروا الكلام وكشفوا معناهم قد يكون على ظاهره وقد يأتي دليل يدل على أن غير الظاهر مراد وهذا هو التأويل المحمود قل التأويل نوعان كذلك تأويل محمود وهو مقبول وتأويل مزموم متى يكون التأويل مزموما إذا صرفنا الظاهر إلى معنى مرجوح بغير دليل بالعاقل هكذا بالرأي والهوى وإذا صرفناه بدليل قلنا الظاهر ليس مرادا لقوله تعالى كذا حينئذ صار التأويل هنا محمودا صار التأويل محمود فحينئذ المعنى الأول تنسير الكلام الكشف عن معنى سواء وافق الظاهر أو قال فوق. فانفه هو التاويل المحمود هو التاويل المحمود وهذا هو معناه عند علماء التفسير كما يقول ابن الجرير كثير في تفسيره القول في تاويل قولي جل وعلا كلام قول في تاويل قولي تعالى يعني في تفسير قولي تعالى الفاصل قد تاويل بمعنى بمعنى التفسير وسمي التفسير تاويلا لاننا اولنا الكلام اللي جعلناه يقول إلى معناه المراد به ثاني حقيقة الكلام الخارجية يعني عقيبة الكلام شيء الواقع الخالج هذا يسمى تأويلا تأويل. حقيقة الكلام الخارجية وهذا معناه في القرآن معناه في القرآن فإن كان طالبا طالبا يعني عمرا او نهيا حلاث تأويله امتثال امتثال العمر بالفعل وامتثال النهي بالترك أقيم الصلاة إذا قمت صلاة تقول هذا أول القرآن تأول القرآن بمعنى أنه امتثل ما أمر به لا تقربوا الزنا ترك الزنا نقول هذا تأول القرآن بمعنى أنه عامل بترك النهي اشتنب النهي فعله يسمى تأويلا تأويل. هذا فيه في الطلب والطلب يشمل الأمر والنهي وأما الأخبار فوقوع الشيء المخبر عنه أو به نقول هذا تأويلا يعتبروا تأويلا فإن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني فعله كان عمرا وتركه إن كان نهيا وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به يعني وقوعه, يعني وقوعه والوقوع في الأخبار وامتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك في الطلب مثاله في الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا وما ومآلوا ما أخبروا به يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه الآخر الآية إذن يوم يأتي تأويله يعني تأويل ما أخبروا به وهو وقوعه يوم القيامة ومعادة وهذا التأويل معنى وقوع الشيء عاقبة الشيء ومثاله بالطلب قول عائشة كان ان الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوع وسجوده بعد ان انزل عليه قول تعالى اذا جاء نصر الله والفتح سوره الفتح يكثر ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وقيتا القرآن القران هكذا قالت يتاول القرآن يعني يعمل به يعمل به هذان المعنيان شرعيان يعني لا خلاف في ذلك تأويل بواحد من المعنيين السابقين هذا تأويل رؤياء وأن التأويل في الصلاح هو المعنى السالح تأويل فيه في الصلاح صلاح المتأخرين فهو صرف اللفظ عن ظاهره لفظ قد يكون له ظاهر وله احتمال آخر مرجوح غير الظاهر حمل الظاهر على الباطل المرجوح إن كان بغير دليل فهو تأويل فاسد لا يقبل وإن كان بدليل فهو تأويل محمود, فهو تأويل محمود. هذا كثير نقول هذا الأمر يختضي الوجوه الأمر يختضي الوجوه لكن هذه الآية لا نحمل على الوجوه لماذا؟ لوجوه قليل صالفة إذن حملنا اللفظ على غير ظاهري في ذلك حملنا اللفظ على غير ظاهري لدليل دل عليه إما كتابه أو سنة أو فصرف الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إلى النذب نقول هذا تأويل لكنه بدليل محمود أو مذموم محمود إن كان بدليل كذلك النهي العاصل فيه للتحرير إذا صرفناه إلى الكراهة نقول هذا أو لباحة مثلا نقول هذا تأويل لأنه لدليل هذا كثير إذن تأويل المحمود المقبول هذا كثير في صنع البقاء إذن صرف اللذب عن ظاهره بيطلع. او نقول التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر عنه أو مطلق دليل يعني ما يسمى قرينة عند الأصولين وبحث القرائن هذا له, له محلهم إذن رد التأويل والقول بأنه بيدعى مطلقا ليس بصائع بل التأويل فيه تفصيل منه ما هو حق ومن ما هو باطل وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم ونص على ذلك المقيم غيره الفاضل المجملة لا ينبغي ردها ولا قبولها بإطلاق لابد من التفصل فاضة مجملة بمعنى أنه يجتمل على حق وباطن حليدي لا تقول هذا باطن بدعة وضلالة ولا تأتي تقبله وتقول هذا حق من كل وجه فإنما تفصل وتعطي كل نوع حكمه الخاص فيه في الشرع ومثل ما سبق المتواتر متواتر بدعة جاء به المعتزلة لا متواتر ما المراد به الوصف أو المراد به ما يترتب عليه من الحكوم لا بد من التفسير إن قلت المراد به وصف فقط وصف الأساني تكاثرت فمنا متواتف والتواتف هو التتابع هذا الأشكال فيه وأما ما يترطب عليه من الأحكام بأنه لا يقبل في العقائد إلا المتواتف نحوذان يقول هذا حكم مردود على على صاحبه وهذا النوع قسمان محمود ومذموم عندنا عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير وهو وهو التفسير وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموب ويكون من باب التحريف لا من باب التأويل صار هذا النوع مرادف للتحريف التأويل الفاسد مرادف للتحريف حينيذ نقول استعمال التحريف أدل على المقصود يقول بلا تأويل هذا نوعان هل هو أدل على المقصود من قولنا بلا تحريف جوابنا لأنك تقول التأويل نوعان فاسد وصحيح والفاسد هو المعني هنا بدلا من هذا كله تقول من غير التحريف والتحريف المراد به صرف اللظ عن ظاهره بلا دليل هذا المراد به بالتحريف إذن إن لم يدل عليه دليل فهو مزموم يكون من باب التحريف لا من باب التأويل وهذا الثاني هو الذي عليه أهل التحريف في الله تعالى ولذا قلنا به و Пр قلنا التعبير به هنا أولا لأنه دل على على حال المعامل. الثالث التشبيه ترك التعرض له بالتشبيه أي وجب ترك التعرض له بالتشبيه والرابع التنفيذ أي وجب ترك التعرض له بالتمفيذ والتشبيه تفعيل من شبه الشيء بالشيء وهو إثبات مشابه للشيء والتمفيذ كذلك تفعيل من إثبات من مثل ومسله يثبت من أسبت وتنفي إثبات مثيل من كل وجه وإثبات شبيه من بعض الوجوه أيهما أعام؟ تنثيل أعام لأنه يقتضي المثاوى من كل وجه يعني أكثر معنى وأما التشبيه لا في أكثر الصفات يعني إذا قلت زيد شبيه بعمر يعني في بعض الصفات وإذا قلت مثيل له بمعنى في كل الصفات مع أنه مثيل له في كل الصفات فالتمثيل يقتضي المماثلة من كل وجه وهي المساواة من كل وجه والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات ولذلك نقول نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه يعني أن نقول بلا تمثيل أولى من أن نقول بلا تشبيه تشبيه هذا لم يريد في الكتاب نفي التشبيه ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وإنما الذي نص عليه بالقرآن هو نفي التنثير وإذا كان كذلك حينئذ نطابق في ألفاظنا الشرعية في التعبير عن ما اعتقد أهل السنة ما جاء في الشرع وهذا كلما كان ونص على ذلك ابن تيمي وغيره كلما كان التعبير مطابقا للشرع كان أسلم للمرأة وأما للصلاحات الحادثة لأنه محتملة لمعاني ثم هذه المعاني قد تكون موافقة للشرع وقد تكون مخالفة هذا كله يبعد الطالب عن من نصوص الشرع إذا نفي التمثيل أو لا من نفي التشبيه لأمور أولا أن التشبيه لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة بذنب أو مدح أو نف أو إثبات ما جاء ما لا بآية ولا بحديث عن النفي الصلاة مدحة من نفى التشبيه أو أثبت شيء يتعلق به بالتشبيه ثانيا أن التشبيه ورد لا فيه صريحا في القرآن ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء نثلي والمثل وكل ما عبر به القرآن فهو اولى من من غيره ثالثا لفظ التشبيه يحتمل الحق والباطل فهو لفظ مجمل فهو لفظ مجمل. كان لفظ مجمله طبقنا القاعده لا نعلق نفي المطلقا على اللفظ ولا إثباتا مطلقا فقولنا بلا تشبيه هكذا نفي مطلق قل ليس بصواب ليس بصواب لأنه ثم, تش... ثم مشابهة بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة بالمعنى العام كما سياتي هذا لا ينبغي نفيهم إذا اللفظ التشبيه يحتمي بالحق والباطل ففيه إجمال فلا يعرف المراد منه إلا بالتنصيص على المعنى المراد لا بمجرد إطلاقه كما هو الشأن فيه على الفاظ المجملة فنجد التشبيه على الإطلاق دون تعيين لا يصح لفي التشبيه على الإطلاق دون تعيين لا يصح لأن ما من شيئين في الأعيان أو في الصفات إلا وبينهما اشتراكم من بعض الوجوه ولو بمجرد اللب ولذلك بعض الصفات تثبت للرب جل وعلا وبلغضها دون معناها تثبت ليه للمخلوق ونثبت للمخلوق صفة السمع والرب جل وعلا موصفهم بتلك الصفة إذن هذا مجرد مشابهة في اللغض موجود المشابعة أصل السمع إدراك المسموعات قبل إضافته للخالق أو المخلوق السمع من حيث هو ما هو إدراك المسموعات هذا يثبت للرب جل وعلا ويثبت للمخلوق مشترك مشابهه اولى هذا مشابهه لكن لما اضيف السمع الى الرب انفك من حيث الكيفيه ومن حيث المنتهى في المعنى واضيف السمع للمخلوق اين اذن انفك من حيث الكيفيه ومن حيث المعنى وأما مطلقه الصفه فهو قدر مشترك وهذا نوع مشابهه نوع مشابه كيف حين اذن ننفي المشابهه لا مشابهه موجوده ما من شيئين في الأعيان أو بالصفات إلا وبينهما قدر مشترك قدر مشترك أن تلك قوة والفيل له قوة اللب واحد والقوة من حيث هي وصف موجود في المخلوق سواء كان إنسانا أو غيره إذن ما من شيئين من الأعيان أو الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع تشابه فلو نفيت التشبيه مطلقا لكن تنافيا لهذا الاشتراك مع كونه حقا وهذا قرره ابن تيمية تقرير موسع فيه التدمرية فليرجع إليه إذا تقرر هذا فالتشبيه قسمان الأول تشبيه مذموم وهو اشتراك الخالق والمخلوق فيما يختص بأحدهما تشبيه مذموم وهو اشتراك الخالق والمخلوق فيما يختص بأحدهما يعني شيء يختص بالإنسان تثبته للرب تشبه الرب بالمخلوق او شيء مختص بالرب تسده على الرب بالمخلوق وتثبته للمخلوق حيل المختص بالخالق اثبته للمخلوق هذا تشبيه وهو مذموم شيء مختص بالمخلوق اثبته للخالق على تشبيه وهو مذموم لأن كل منهما له خصائص انفرد بها المخلوق والخالق اذا الأول تشبيه مذموم او اشتراع الخالق والمخلوق في مختص بحديه الثاني تشبيه جائز في الأصل تشبيه جائز في الأصل وهو اشتراكهما خالق المخلوق في أصل معنى الإثن والصفاء في أصل معنى الإثن والصفاء مقصود بهذا التعبير اللغ قبل اضافته اللغ قبل إضافته يعني كلمة سمع مصدر ما المراد؟ ادرك المسموعات قبل الإضافة قبل أن تقول سمع الله وسمع المخلوق فثم اشتراكم في المعنى قبل إضافته ثم إذا أضيف انفك كل منهما عن الآخر فإذا أضيف حينئذ صار هذا السمع مختصا بالرب جل وعلا وهذا السمع مختصا بالمخلوق حينئذ لا يثبت أحدهما للآخر فلو أثبته لدخلت في التشبيه المذموم وهو النوع الأول إذن المراد ما في أصل معنى الاسم والصفاء هذا قبل الإضافة قبل الإضافة بحيث يلزم اسميهما وصفتيهما ما يلزم الصفة العامة لذاتها يعني قبل قبل الإضافة يعني اشتراك كل منهما في اصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه في لغة العرب فنرجع إلى لسان العرب ولذلك عقيدة أهل السنة الجماعة أن ظواهر النصوص مرتبطة على أي مقتضاء على ما اقتضاه اللغة لسان العرب فنرجع إلى لغة العرب السمع ما المراد به كذا. القوة ما المراد بها كذا فنرجع إلى نسان العرب فننظر في معنى القوة ومعنى السمع ومعنى البصر من حيث هو فنثبت ذلك المعنى للرب جل وعلا فإذا نفكح حينيذ نقول لا يشبه شيء في ذلك إذن يعني اشتراكم في أصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه في نغة العرب وأيضا فيه محذوب من جهة أخرى من جهة أخرى وهو أن المبتدع الصلح على تسمية من أثبت الصفات بالمشبهة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات على مقتضاها يسمون بي المشبهة فإذا قلت بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات إذا قلت بلا تشبيه قد صار هذا اللفظ مجملا عند المتاخرين حينيذ نقول هذا اللفظ صار في الصلاح عندهم بعد البدعة يطلق على من أثبت الصفات هذا صار محذور الشرع لأن من لا يفهم إذا قيل بلا تشبيه تبين العامة وقد وضع في ذهن المشبه هم الذين يثبتون الصفات عنئذ هدمت ما ما بني هذا غلط إذا فيه محذور من ديعة أن الممتدع الصالح على تسمية من أثبت الصفات المشبه فالتشبيه عندهم هو إثبات الصفات إثبات الصفات فلو نفي التشبيه أوقع ثني في اثبات الصفات وهو معنى فاسد ولا بد من, من الثناء اذا بلا تشبيه الاولى أن نقول بلا بلا تنزيه ولا نعبر به ها ولا نعبر بالتشبيه مطابقه لشرع لان قال ليس كمثله شيء اذا كل ما جاء في القرآن او صح عن علي المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن ما حكمه وجب الايمان به تصديق جازم المستجزم القبول العمل وتلقيه بالتسليم القبول والشيء الثاني سارك تعرض له تصدي له بالرد والتاويل والتشبيه والتنفيل ثم قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا خارج من مشكلات هذا المثل يحتاج إلى وقت طويل فنرجع إلى درس القادم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرجع إلى لا سيدي هذا يكون كان سؤال يعني فيه نوع تراب او ايش عنده كثيرا ما يقول المشايخ عن بعض السنن تقصير الثوب من نص الساق ليس الامامه طالب الشعر انها لا ينبغي أن تفعل لها لانها تخالف المجتمع والحقيقه يا شيخ انني منذ فتره وانا افكر في هذا الكلام وانه يخالف كثيرا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يخالف المجتمعه حتى في بعض السنن إذا كان كلامهم صحيحا فمتى ستحيا السنن يعني ويعرف الناس كالسنن مع العلم أن الأخضر بهذا القول يؤدي لهازل كثير من السنن لا لا يؤدي لهازل كثير من السنن خلاف الآن هل هو سنة أو لا في قضية تقصير الثوب إلى نصف الساق ثابت بالنص لا يشكالها فيه ولكن من قال بأنه قد لا يطبقه شيء آخر نظرا إلى شيء آخر لا لتطبيق السنة لا شك أنه يرى أنه تطبيق السنة لكن سمى ما يسمى به المصالح والمفاسد هل المجتمع يقبل مثل هذه السنة أو لا والإشكال في هذا ليس في قبول المجتمع أو لا الإشكال هنا في تعليم المجتمع يعني الأصل أن يعلم الناس قبل أن نبدأ بتطبيق مثل هذه السنة يعلم الناس نطلب الخطيب نتكلم عن بعض هذه السنة مرة ثانية ثالثة رابعة في الدروس في الحديث للقاص بين الناس هذه من السنة إذا راج بين الناس أن سم سنة ولو بالإدراك بالسمع والعقل وما رأوها إذا رأوها تقبلوها لكن عندما يأتي يقول هذه السنة ويرفع إلى قريب الركب مثلا ويمشي النفس في نفوسهم يقع شيء كيف هذه السنة وهكذا جئت بها يقول الحديث في مثل هذه المسألة يعتبر من النظر في المصالح والمفاسق المصالح والمفاسق من حيث المجتمع ومن حيث الشخص نفسه يعني قد المجتمع يقبل لكن تم من لا يقبل من الناس بعض هذه السنة فحينئذ النظر في الشخص نفسه الذي يأتي بمثل هذه السنة هل تصبر على أذية الخلق أم لا يعني نعرف بعض الأشخاص انتزموا بعض السنة وقودوا من الناس فما صبروا فانتكسوا إذن كيف أن تطبق سنة وأنت لست مهيئا داخليا ثم بعد ذلك لا تطبق على ذيك الناس فتمشي يعني ما كثر من الشخص بالفعل هذا واقع أراد أن يطبق السنة والشعر إلى الكتف والقريب من الثوب من الركبة إلى خري هذا يسخر بي وهذا يستهزي وهذا حتى ينادى يا أب له إلى خري ما صبر ما شاء ترك كل شيء حتى الصلاة بعد يخرج المسجد هذا مقبول هذا هذا ليس بالصحيح فليس كل شخص يقوى على تحمل ذية الناس فمراد أهل العلم, العلم نظرتهم مستقبلية ليست ظاهر يطبق السنة ومشي لا هؤلاء علماء فيعلم أن هذه السنة لكن قد انت ما تقوى وكم وكم كثير من الناس قد لا يقوى على مواجهة مخالفة الناس وهذه تحتاج إلى صبور تحتاج إلى يقين وتحتاج إلى تعلق بالله عز وجل يكون عنده نوعه عمل قلبي وله صلب بالله عز وجل باطنة هذا الذي يقع على مواجهة هذية الناس وأما فلا يصبر. أما لبس العمامة وطالة الشعر هذا المسألة فيه خلاف هل هو سنة أو لا كثير من أهل العلم ومنهم المعاصر يرون أن هذه من الأفعال الجبلية طبيعية التي تمتاز بها كل ملتمع ولم يأتي حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حس الناس على إطالة الشعر مثلا او على نفس عمامة ما وإن ورد هكذا ابن يبنعه لكن هذا في الصفة فيه في الصفة حينئذ من أثبت أن هذه السنن فهي ملحقة بالقسم من الأول الذي ذكرناه هل يقوى او لا يقوى تهيئة المجتمع نحو ذلك وإذا قيل بأنها ليست بسنن كما هو المشهور عند أهل العلم حينئذ لا يشكى يقول لا تلبس العمة لأنه عاد ولم يكن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح صار التعبد مثل هذا قريب من الأمور المحدثة القريب من الأمور المحلي لأنك تنسب للشارع شيء لم يرد عن النبي صلى لم يأمر به وكذلك الشأن في إطالة الشعر أو لبس النعلة السبتية ونحن ذلك وإن كان الصحيح في مثل هذه المثلة أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة فهو, فهو سنة لكن يعامل بما عامله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما هذه السنة فكل فعل طبيعي أو ما يسمى به الجبالي نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفعله لعمومي قوله تعالى لقد كان لكم في انظر التعبير في الظرفية دال على الذات لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله قصوة حسنة حيناذا التعسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه هذه الآية مطلقا بدون قيد فيبقى على, على إطلاقه فكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل حيناذا أنت مأمور بالتأثي به عليه الصلاة في ذلك لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس العمة فتلبس أنت فتنظر إلى سنة أخرى هل حس الناس على ديس العمامة أو لا؟ لم يحف إذن البس العمامة واسكت أطال الشعر فأنت تطيل شعرك افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل حس الناس وخطب في المنابر ولقل قوله وجعله مفاصلة بين وبين الناس؟ وذن من لا نطل شعره لا إذن شعرك وتسكت لا تدعو إليها هذا يعبر أنا بعض بالسنة العادية يعني تفعلها ولا تدعو إليها ألبسة وإنما تبيي بيان عام كما أبين الآن أنا فتقول هذه من السنة العادية لا يؤمر الناس بها ألبسة وإنما يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على زيهة التأسي وأما التعبدية السنة التعبدية هي التي حث الناس على هذا فعل بالقول أو بالفعل إذن نظر هنا حتى لا يعني في أهل العلم بأنهم قد لا يحيون بعض السنان أو همروا بهاجر بعض السنان قلنا خلاف هل هي سنة أولا أو لا على الخلاف الوصولي وأكثر أهل العلم من الوصوليين وغيرهم على أن الأمور الجبلية هذه ليست بالسنة لا يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه آلحا لكن يبقى القضية تحمل هل ستتحمل هناك إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة الرحمن فليكون امراره كما هو من قوله فهو مفوض لا يأتي إن شاء الله ما, ما حكمه قولي أن الله سولى على صفات الكمال سولى هذا تعبير خطأ سولى بمعنى أخذه قهرا كيف سولى على صفات الكمال هو متصف أزلا وآبدا بالصفات الكمال هذا تعبير خطأ ليس ضحيف لكأن له مقصد آخر ألا تدل الصفة على الذات بطريق الاعتذاء بلى لكن لا تدله على تدله في طريق التضمن يعني مثلا العلين العرب وضعت هذا اللظو من على على الذات والعلم معا. فدلالة العليم على الذات بدلالة التضمن وهي دلالة لغوية وضعية ودلالة العليم على الصفة العلم دلالة وضعية لكن دلالة العليم على الحياة ها؟ دلالة اتزامية دلالة اتزامية ولذلك الدلالات الثلاثة مستعملة فيه هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى هل أنكر ابن القيم رحمه الله صلى الله عليه وسلم بالصفة تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه لا ما ينقر ابن القيم هذا إلا أن شيء آخر ولذلك تقريره في الصفات المكر والكيف هو تقريب القيم رحمه الله تعالى ذكر في بداع فواد وغيره أنه هذه الصفات لا يصح إطلاقها إلا مقيدة فيطلاقها مطلق هذا نقص وهذا يرد على هذا القوم مقيم لا يرى لا يرى لا. هل ما ورد من قول البخالي تواثل هل هو شروط المصطل على لا أكثر للشروط الموجودة في كتب الأصول لا, لا, لا تثبت عندما المرادة التتابع يعني هذا الحديث تتابع عليه الرواية بكثرة او افاد العلم القاطعي ولو كان رواهه اثنان او ثلاثة او اربعة هذا يسمى متواترا متواتر. كل ما افات هوا متواتر ولذلك تم فرق بين شرط الاسلام وغير الصلون لا يشترطون الاسلام في التواتر واما الحديث لا لابد ان يكون الراوي مسلم واما التواتر عند الاصليين فلا يشترط فيه يقبل من الكافر كما انه يقبل من من المسلم يعني خبر رواه الكفر لكن هل قرر رواه الكفار لنبي ستسلم مشتكه العرب يقبل لا يقبل لأن شرط الإسلام لا بد منهم قال لله عز وجل حيث أنه ورد بالسنة هنا ورد السنة الساعد. هنا ورد ما هو علام هل تثبت بالقراءة تأثيرية ما هذا من صاحب السؤال ها. ما هو ما اسمعك ماذا مقصود بقراءة تلسيرية يعني ما الصحابي اي لا هذا الصحيح ما روي عن الصحابي كلمة زيدة في القرآن فهي قرآن لأنه ليس من المعقول أن الصحابي يزيدون على القرآن لفظا ويعتقدون أنه يروى بالمعنى أو أنهم يزيدون لفظا من عندهم هذا تركناه بحث وإذا الأولى ذكره لكن مزيدا نغضا عن صحابيهم بأنه قرآن وتلاه قرآن فهو قرآن فهو, فهو قرآن لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الذي يروى بالمعنى هو هو الحديث فقط هذا ورد عن الصحابة كثير والمرجع عند جمالين الحديث وأما القرآن فلا يروى بالمعنى ومن البعيد غير ممكن الصحابة يزيد القرآن ثم لا يبين أنه قرآن أنه ليس من القرآن هذا بعيد أحسن ضد الصحابة نحمل هذه على أنها من القرآن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله صحابي أجمعين